والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الباصط عبد الصمد رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلمون فَسَتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِكُمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا على مَا فَعَلُوا وَهُمْ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 ولا تنهوا عن المحرمات واتقوا الله وخذوا العفو وامسكوا الغيظ واغفروا لكم الله فإنه يمسسكم قرح فقد مس السقوم قرح مثله وَتَنكِ كَالأَيَّامِ نُدَاوِنُ غَيْرَ بَيْنَنَا لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّا يَعْلَمُ اللَّهُ لِذِى نَجَاهَدُوا بِمَا كُنتُمْ الصَّابِرِينَ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 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ, يردوكم عَلَىٰ أَعْحَمَ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 ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر حتى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 ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيهِ راكم فآثابكم غمناً بغمنا فآثابكم غمناً بغمنا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون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 غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّا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 ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فَمَنِ اتَّبَعَ ضِلالَ الضَّالّينَ الله كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ الله وَمأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أُمَّنْ دَرَجَاتٌ إِن ضَلَّ وَالله بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 قُمَّ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصِبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا يُصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِأَذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يُدْفَعْ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا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 قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم